بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق إلى الله يقدم دعونا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله كلامه جل عن الإحصاء والحص والنفاذ والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبخر وعلى الله والخلق وتكتبه بكل آن fmt وليس القول منه بفام يقول قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهذا لو جئ ا بمثله ومثله ومثله الى ما شاء الله عز وجل الى ما لا نهايه فان كلام الله عز وجل لا يفنى كلامه سبحانه وتعالى الذي يخلق به ما أراد عز وجل يفعل ما يريد فقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحور ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم قال ابن كثير رحمه الله يقول, يقول الله تعالى مخبعا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها احد ولا اطلاع لبشر على كنهها واحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناءا أن عليك انت كما اثنيت على نفسك فقال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمه الله اي لو ان جميع اشجار الارض جعلت اقلام وجعل البحر مدادا وامده سبعه ابحر معه فكتب بها كلمات الله كلمات الله تعالى الداله على عظمته وصفاته وجلاله لا تكسرت الاقلام ونفد ماء البحر ولو جاء امثالها مددا وانما ذكرت السبعه على وجه المبالغه ولم يرد الحصر او لم يرد الحصر ولا ان تم سبعه ابحر موجوده محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئن بمثله مددا هذا كل كراء بن كثير قال فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلما جرى لانه لا حصر لايات الله وكلماته قال الحسن البصري لو دوى الى شجر الارض اقلاما ودوى الى البحر مدادا وقال الله تعالى ان من امري كذا ومن امري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الاقلام قال قتاده قال المشركون انما هذا كلام يوشك ان ينفد فقال الله تعالى ولو ان ما في الارض من شجرات اقلام اي ولو كان شجر الارض اقلاما ومع البحر سبعه ابخر ما كانت لتنفذ عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه ويعني كان هذا انما كلام انما هذا كلام مشك ان نفذوا الى القران لذلك الظاهر والله اعلم القول الاول وهو عاد اليه قول قتاده او رجع الى ان ذلك كلامه الكوني الذي من امره كذا ومن امره عز وجل كذا فان هذا لا ينفذ والقرآن لا يفنى بمعنى أنه لا يزول عن صفته ككلام الله عز وجل عن صفته وأنه كلام الله وليس معنى ذلك أن ليس له بداية وليس له نهاية بل القرآن له بداية ونهاية وبذلك نقول أن الظاهر من كلمات الله في الآيات الكريمة من كلمات الكونية فقال الربيع بن أنس رحمه الله إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله يقول لو كان البحر نذابا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لن كثرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا تطيب أن يقدر قدره ولا يسني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يسني على نفسه ان ربنا كما يقول وسوق ما نقول قال وقدروا ان هذه الايه نزلت جوابا لليهود قال محمد ابن اسحاق رحمه الله حدثني محمد بن ابي محمد عن سعيد ابن زبير او اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان احضر يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه يا محمد ارايت قولك وما اوتيتم من العلم الا قليلا اياما تريد ام قومك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما قالوا الا تتلو فيما جاءك ان انا قد اوتينا التوراه فيها تبيان كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم وانزل الله فيما سالوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وهكذا روى روي عن أكرمة وعطاء بن يسار وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية والمشهور أنها مكية وده الصحيح والله, والله, والله وعلا ومحمد بن أبي محمد مجهور ومثل هذا نوع من التبليث مع شهرة بن سحق به فالحديث لا يثبت وقوله إن الله عزيز حكيم أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وشرعه وجميع شؤونه انتهى كلب مكثير رحمه الله وعن جعورية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة أضحى أن دخل في وقت الضحى فقال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاثه مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن اي رجحه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وميزان كلماتي رواه مسلم رواه صاحب السنن هذا في الذكر المضاعف الثواب والاجر وهو ذكر عظيم بما فيه من ذكر الثناء على الله عز وجل بتسبيحه وحمده عدد الخلق وزنه العرش واما رضا نفسه وبداد كلماته فذلك من صفاته عز وجل وهذا من اعظم ما يثنى به عليه ان هذا اعظم ما يثنى به عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه اي لقيت شده هذا ما لقيت من كذا يعني لقيت شده قال اما لو قلت حين امسيت اعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر لم يبرك وثليس راه مسلم والبخاري لكن بدون لفظ لا يجوزهن جبرا و تكبرا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اما لو قلت هنا نسيت اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن جبر ولا متكبر من شر ما خلق لم تضرك او لم يضرك شيء هذا الذي رواه مسلم والاحاديث في الباب كثيره طبعا هذا الحديث من اوضح ما يدل على ان كلام الله غير مخلوق اعوذ بكلمات الله التامات وذلك ل كونها لا نقص فيها ولا يجوزهن جبار ولا متكبر وفي الوايا بر ولا فاجر في حديث آخر وذلك أن الكل تحت أمره سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل يتم في ما أراد بأمره وكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون فالجبارون والمتكبرون والأبرار والصالحون كلهم تحت أمره سبحانه وتعالى امره عزوج الله فيه النافذ فلا يجاوز احد من الخلق كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى لا يخرج عن كلام الله لا يكون في ملك الله الا ما يريد وهو اذا اراد شيئا قال له كن فكان فما يفعله الابرار الصالحون او الجبارون المتكبرون كل ذلك انما كان بامر الله سبحانه وتعالى وامره كما ذكرنا بكلامه فالانسان يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شمل ذلك كل ما يكون في الوجود لان الخير والشر يخلقان بامر الله عز وجل وكما ذكرنا مرات ان خلق الله سبحانه وتعالى للشر ليس بشر ولذا وصفت الكلمات بالتامات فانها لا نقص فيها ولا عيب ولا ذم لا يلحقها ذلك ابدا لانها صفه من صفاته عز وجل ودلاله الحديث على ان كلام الله غير مخلوق كما ساتي من جهه انه لا يستعاذ بمخلوق وان العاوزه بمخلوق شرك كما قال عز لد انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا ولذلك لا يجوز ان يستعاذ بمخلوق فاذا امرنا الله ان نستعيذ بكلامه كما امرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بعزته وقدرته وان نستعيذ به عز وجل بذاته سبحانه وتعالى هذا كله دليل على ان هذه صفات الرب عز وجل وهي ازليه بازليهه وهي غير مخلوقه فالله عز وجل هو الخالق وصفاته غير مخلوقه لانها قائمه به عز وجل لانه لا يستعاد المخلوق لان الاستعاده بالمخلوق شر قال والمقصود ان كلمات الله باقيه لا تنفد ابدا تامه لا تنقص ابدا وذلك لان كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد ولذا اخبرنا تعالى ان جميع اشجار الارض لو كانت اقلاما والبحار واضعافها مبادا يكتب بها كلماته لنفذت كلها وكلماته باقيه لا تنفد وذالك لان الاشجار والبحار مخلوقه والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء فكلمه الله صفته وليس من صفات شيء يفنى بل هو الباقي باسماءه وصفاته اذرا وابدا كل شيء هالك الا وجهه ومن لازم بقاء وجهه بقاء ذاته عز وجل اقول والخلو في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمفترى يقول والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه مفصل وهو القران وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهو محكم ومفصل اي مبين قال تعالى كتاب فصلت اياته قرانا عربيا وقال تعالى اف غير الله ابي تغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل وغير ذلك من الآيات بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف هذا للرد على الأشاعر القائلين بأن الكلام هو الكلام النفسي وأن الحروف حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل وليست في كلامه فليس عندهم ان الله تكلم بهذا الكلام العربي وانها انما هذه الحروف نكاهه على الكلام الذي وصف الكلام النفسي الذي هو شيء واحد وليس فيه يعني امر او نهي او خبر او نحو ذلك بل هو شيء واحد كصفه الحياه وصفه العلم و السمع مثلا والبصر هو صفة ليس ليست هذه كالكلمات هي تكلم الله عز وجل بها فوافقوا المعتزله في حقيقه ما قالوه عن القران الذي يتلوه المسلمون كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل وانما اثبتوا الكلام النفسي وذكروا ان القران حكايه ان الذي انزله الله هذا الذي يتلوه المسلمون هذه الحروف حكايه فبذلك هو يرد عليهم وذالك ان ان الله وصف كلامه وصف القران بانه كلامه قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولا شك ان الحروف والمعاني الحروف هي مسموعه والمعاني مفهومه وقال تعالى سيقول المخلفون اذا انطلقت الى مغان لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وهو عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ختال وهو آيات النجرة قبل ذلك عن أبي ذرنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن مواه أبو داود والحاكم وصححة وهذا الحديث حسنه غير واحد انا ابي سعيد بن قدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شغله القران عن مساله اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام يقبل الله على خلقه حسنه الترمذي وقال ابن ابي حاتم هذا حديث منكر وضعفه الالباني في الايس الجنب وروى ابن خزيمه عن النيار بن مكرم الاسلامي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال لما نزلت الف لام م اولوا الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الى اخر الايتين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م اولوا الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين فقال رؤساء رؤساء مشركي مكه يا ابن ابي قحافه هذا مما اتى به صاحبك قال لا ولكنه كلام الله وقوله عز وجل الحديث قال ابن حجر رجاله اثانه ثقات اصححه البيهقي فهذا الحديث نص في ان القران الذي يسمعه الناس هو كلام الله عز وجل وكثر ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي رواه الطبراني والحاكم وعبد الله بن احمد في السنه وقال هي سمير رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح وروى البخاري في خلق افعال بد نحوه من قول اسماء وان عمر رضي الله عنه قال ان هذا القران كلام الله فضعوه على مواضعه وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطاع فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه قال بيها خيئة ندوه صحيف قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله وعنه رضي الله عنه إن أحسن الكلام كلام الله ويروى ذلك من صه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما احب ان ياتي علي يوم ولا ليله ولا انظر في كلام الله يعني في المصحف كما رواه البياقي بهذا اللفظ فالمصحف فيه كلام الله عز وجل يعني قراءته المصحف قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القران فان احب القران فهو يحب الله فانما القران كلام الله لجلوه ضد هذه النصوص من الكتاب والسنه واجماع الامه على ان القران كلام الله تكلم به حقيقه وانه هو الذي قال تبارك وتعالى الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام را وكاف ها يا عين صاد وطاها وطاسين طس م و ح م ع س ق وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني بل الحروف ومعاني عين كلام الله هذه الكلمات العربيه بحروفها تكلم الله عز وجل بها وكذا يقولون عن التوراه والانجيل المنزلتين على موسى وعيسى عليهم السلام ان الله تكلم بهما حقيقه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 وقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الايات المحكمات التي لا تحريف لهن ولا تبديل ليس لها الا معنى واحدا كن ام الكتاب اصله الذي يرجع اليه عند الاختلاف واخر متشابهات هي في نفسها لها معنى محق ولكن تحتمل في اللغه معاني متعدده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 وضلال عنه إرادة فاسدة وتصور فاسد يتبعون ما تشابه منه في افتغاء صرط الناس عن الحق إنهم صرفوا عن المحكم الذي إذا رد إليه المتشابه فهم المعنى اتسق الكتاب كله كما فعل أهل الإيمان رد المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله وفهم المقصود من المعاني واما اهل الضيع فاتتبعون المتشابه اراده لاثبات معان باطله لا يحتملها كلام الله عز وجل في الحقيقه لكن تحتملها الالفاظ لو جردت من ذات اللغه لو جردت عن سياقها وعن كونها من القران الذي محكمه اصله الذي يجب رد المتشابه اليه فهم يريدون الفتنه صرف الناس عن الحق كان النصارى حين قالوا انا وربهم في القران تدل على ان الله ثلاثه وليس بداله بوجه من الوجود وان كان في اللغه تستعمل للجمع لكنها ايضا تستعمل للواحد المعظم لنفسه فهذا اذا رد الى المحكم نحو قوله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقوله عز وجل قل انما هو اله واحد وناخذ ذلك دل ذلك على ان معنى انا ونحن في القران انا نحن نزلنا الذكر ونحوى ذلك المقصود به ان الرب يعظم نفسه فالكلام بصيغه الجمع ليس المقصود ان الله جمع بل هو واحد عز وجل فاهل الايمان ردوا المتشابه المحكم فتسق الكتاب كله هؤلاء يتغون ان فتنه ويتغون تاويلا يتبعون الدعاء معرفه حقيقه وكنه ذات الرب وصفاته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ويا يطغون ادعاء معرفه الغيب الذي حجبه الله عن العباد فكلام الله عز وجل المتشابه منه ما يتعلق بكل الامور الغيبيه من ذلك اسماء الله وصفاته من جهه الكيفيه ومن ذلك ما في الجنه وما في النار ومن ذلك قيام الساعه متى تقوم ونحو ذلك فهذه الامور الغيبيه امور لا يعرف العباد التفاصيل الكاملة لها وإنما يعرفون المعنى الإجمالي ويبقى الكيف مجهولا حقيقة الكلام الذي هو تفصيله ومعرفة ما يقول إليه إن كان خبرا فوقوع المخبر به متى وعلى أي صفة وإن كان إن شاء ففعل المأمر به فالأمور الخبرية عن الأمور الغيبية هم يريدون ادعاء او يطلبون معرفه كيفيتها ويريدون اخذ ذلك من كتاب الله ولا يمكن ان يعرف ذلك منه فان الله حجب علم الغيب عن العباد فهم يبتغون التاويل الذي لا يدرك يبتغون التاويل ليس معنى التفسير ولكن بمعنى معرفه الكيفيه ومعرفه الغيب الذي حجبه الله عن العباد فكيفيه ما في الجنه وما في النار لا يدرك من كتاب الله انما تدرك المعاني وكذا كيفيه ذاته واسماؤه وصفاته حقيقه ذاته واسماؤه وصفاته لا تدرك من من ايات الله سبحانه وتعالى التي نسمعها لانه لا يدرك الكيفيه الا هو عز وجل وهو سبحانه وتعالى جعل كيفيه صفاته وذاته مجهوله اذا كان كيفيه الامور الغيبيه من وقت قيام الساعه وكيفية ما في الجنة وما في النار كل ذلك مدهول للعباد فمن ابتغى من تأويل الآيات أن يصل إلى ذلك من ادعاء معاني لها ليست تقتضيها ولا تستلزمها فهذا ممن في قلبه زيغ ولذلك تجد أهل الباطل يستدلون بآيات كثيرة على ما يريدون من الباطل يدخلوا في معاني القران ما لا تدل عليه كلماته والفاظه لانهم اخذوا بعضا وتركوا بعضا او تركوا المحكم واخذوا المتشابه قال عز وجل وما يعلم تاويله الا الله وعلى قراءه الجمهور بالوقف ما يعلم حقيقه الغيب الذي هو من المتشابه حقيقه الغيب الذي حجبه الله عن العباد كيفيه اسماءه وصفاته وقت قيام الساعه ووقت الاشراط الكبرى متى تقع كل امور الغيب كيفيه ما في الجنه وما في النار لا يعلم تاويله الا الله وليس معنى التاويل على هذه القراءه التفسير بل التاويل هنا معنى ما تؤول اليه هذه الاخبار التي اخبر الله بها عن الغيب هذه اخبار عن الغيب تأويلها حقيقتها وكيفيتها تفصيلا العلم التفصيلي بها ما علم الاجمالي فنحن نعلم مثلا على سبيل المثال ان في الجنه فاكهه ونخل ورمان وان فيها لحم طير وان فيها خور عين وان كنا لا ندري كيفيه هذه الاشياء ولكن نفهم معاني اجماليه كيف لحم الطير نفهم كلمه لحم ونفهم كلمه طير ونفهم الاضافه من لحم طير في كلمه لحم طير ونفهم انها غير الحور العين نفهم معاني ولا نفهم الكيفيه فنفهم معلوم المعنى مجهول الكيفيه من ذلك صفه الرب مثله صفه الرب سبحانه وتعالى فنجل هذا لا يعلمه الا الله الكيفيه وامور الغيب لا يعلمها الا الله اما على قراءه ابن عباس رضي الله عنه فقد قرأ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فلم يقف بالعطف وقال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون الذين يعلمون تاويله فالتاويل معناه على هذه قراءه التفسير بيان معاني الكلمات والقراءتان وان اختلفت في التفسير تفسيرهما الا انهما متلازمه المعنى فلا يوجد من يقول وما يعلم تاويله الا الله يقف على ذلك ويقول التاويل معنى التفسير لا يوجد من يقول هناك ايات لا معنى لها يفهمها الناس وانما قد يقف البعض عن بعض الايات لا يفسرها يقول لا ادري لا اعلم اما ان يقول احد ان هناك من ايات الله عز وجل من لا ما لا يعلم تفسيره بالكليه لم يقل ذلك احد من السلف انما قال ذلك من جهل مذهب السلف وظن ان الله يمكن ان يخاطب العباد بنحو حروف اعجميه لا تفيد كلاما لا معنى له هذا كلام باطل قال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب الم يستسمي متشابها ولا غيره وامر بتدبر كل اياته حتى الحروف المقطعه تدبر اذا امسك بعض الصحابه عن الكلام فيها لاعم ترجح شيء لديهم فآثروا ان يسكتوا فهم لم ينكروا على من تكلم كابن عباس رضي الله عنه وهو يجعلها حروفا من اسماء الله سبحانه وتعالى فقال الف لام را ان الله ارى الف لام ن ان الله اعلم وهذا مشهور في لغه العرب وقد تكلم فيها المفسرون يعني عبر العصور وذكروا الاقوال فيها ولم ينكروا على من تكلم في تفسيرها فهذا اقصى ما يمكن ان يذكر الحروف المقطعه اما سائر كلمات القران فلا نزاع بين احد من اهل العلم انها تفسر ويه تبين معانيها الا المتفوضه المتاخرون الذين قالوا اسماء الله وصفاته عباره عن حروف لا تفيد معنى معلوما للناس لها معنى مجهول لانهم خلطوا في تفسير هذه الايه الكريمه وزعموا انه لا يعلم تاويله الا الله اي لا علم تفسيره الا الله فجعلوا هذه الصفات كالحروف كحروف الكلام الاعجمي لمن لا يفهم الكلام الاعجمي كانه قال سميع بصير س ي س ن ي ع ب ص ي ر كان اخر خطب اخر فقال ذلك وهو لا يفهم او خطب يعني اعجبيا بكلام عربي لا يفهمه خوتي به فكانه اذا قال في تفسير هذه الصفات اذا ترجمت مثلا الى لغه اخرى ان يقال فيها تكتب انجليزيه مثلا س اي ام اي اي اي اي مثلا سامع باصير تكتب هكذا وتنقل الناس هكذا فاذا سالوا عن معاني هذه قالوا هذه هكذا تمر كما جاءت وليس هذا معنى كلام السلف قطعا في امرارها كما جاء الغرض المقصود ان القراءه التي قرأ بها ابن عباس وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم المقصود به التفسير وقراءه الجمهور بالوقف وما يعلم تاويله الا الله وحده عز وجل الذي يعلم التاويل فما رد التاويل الى ما يقول اليه الكلام وهو اخبار القران بالغيب فلا يعلم الغيب الا الله كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت وصل ربنا بالحق فإذا معنى يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله مات ذلك لا يعلمه إلا الله ومن ذلك ما ذكرنا من كيفية صفات الرب عز وجل ومن هنا صح على هذا الاعترار أن تسمى آيات الصفات أحاديثه وحديث الصفات ا حديثوا من المتشابه كما قال ابن عباس ما باله هؤلاء يرضون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه لما ذكر حديث الصفات تنتفض رجل عنده انكار بذلك فسمى ذلك قال يهلكون عند متشابه. فأيات متشابهه فلا تصف المتشابهه اما لانه متشابهه على اهل الضلال و الضلال واما لانه متشابهه بمعنى انها تحتمل من جهه اللفظ ان يصفه صفه المخلوقين وتحتمل ما يدخل في أذهان الناس من تكيف وذلك لا يجوز فلا يجوز التكيف ويجب نفي التمثيل فالله ليس كمثله شيء ما هو استعمال بصير فمن جهة اللغة قد تحتمل ذلك لكن إذا رددتها إلى المحكم نحو قوله ولم يكن له كوفوا أحد ونحو قوله ولا يحيطون به علم ونحو قوله ليس كمثله شيء ما هو استعمال بصير أدركت أن صفات الرب عز وجل لك لا يبرك كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى وأن البشر لا يحيطون علما بها وأنهم عز وجل لا يشبه المخلوقين ولا صفته تشبه صفات المخلوقين فإذا كان المعنى كذلك فهي متشابهة بمعنى أن الكلمات نفسها من جات اللغة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى غير الصحيح فيجب إذا ردت إلى المحكم أن ينفى عنها المعنى الباطل كالتشبيه والتأويل الذي هو التحريف وكذلك وكذلك يجب وهي متشابهه عند اهل الضلال والضلال لانهم اتبعوها وتركوا المحكم الله اعلم وليست التاويل في هذه الايه هو المعنى الاصطلاحي الحادث وهو صرف اللفظ لفظ عن ظاهره الى معنى اخر لدليل يقترن به الحقيقه ان صرف اللفظ عن ظاهره وعن به يعني كما قال البعض ان هذه الصفات لها معان لا يعلمها إلا الله وظنوا أن معنى التأويل هو الصرف إلى معنى لا ندريه فيقولوا ليس يفهم منها شيء وهي لها معاني لا يعلمها إلا الله فقالوا أن مرت فريقان فريق قالوا بالتأويل وفريق قالوا التأويل لا يعلمه إلا الله التأويل اللي هو صرف اللضة عن ظاهره فقالوا أن اليد مثلا القدرة دون وأولى والآخرون قالوا اليد يد ما تاويلها هي ليست يعني لا يقال ان اله يدان مبسوطتان مثلا ولكن استقرى هكذا ولها معنى لا يعلمه احد فهي مذهوله المعنى كما انها مذهوله الكيف واخ خطابنا خطبنا بها كما ذكرنا خطاب الكلام الاعجم الحقيقه ان التاويل الذي استوفى شروطه تاويل الاصلاحي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقتنع به إذا استغفى الشروط فعلا أنه كان المعنى مستعمان في لغة العرب ويدل عليه دليل وسلم الدليل من معارض وكان الدليل من كتاب والسنة خصوصا في الأسماء والصفاد فإن ذلك هو في الحقيقة بيان لمعنى الكلام ودخل في التفسير الصحيح فلو قيل مثلا تفسير قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصد مقصود به ذنب التبذير والبخل والتقتير فلا تجعل يدك مغلوله عنقك بمعنى لا تبخل ولا تقصر ولا تبسطها كل البسط بمعنى لا تبذر فهذا لدلاله القرينه السياق الواضحه جدا التي يجزم كل احد يسمعها مع في سياقها ان معنى لا تبسطها كل البسط لا يقصد منه فرد اصابع اليد وانما يقصد منه عدم التبذير لا تبسطها كل البسط يعني لا تبذر ولا تجعل يدك مغلوه ان عنقك لا يفهم منه باتفاق العقلاء لا نقول فقط باتفاق المفسرين انه يحرى يحرم منه ربط اليد في الرقبه فانسان مثلا اصيب بكسر مقله له لا تجعل يدك مغلوه ان عنقك الاطباء يقولوا اربط يدك حطها في رقبتك مثلا لا يفهم منه ذلك بل يضحك ممن ايه ممن ظن هذا المعنى ليس هذا هو يعني ظاهر القران في الحقيقه ولو كانت هذه الكلمة مجردة عن السياق وقيلت في السياق اخر لا احتملت هذا ليه المعنى او كان هذا هو الظاهر لو جرلت عن السياق لكنها لم, ت... لم تذكر مجردة عن السياق وانما ذكرت في اوامر ونواهي وتوجيهات ايمانية قرآنية نعلم ونجزم يقينا ان ليس المقصود هو النهي عن الربط في العنق ربط اليد في العنق ولا النهي عن فرد اصابع اليد اوامر فلقد جعلنا بصمات اليد مثلا احيانا مش محتاجين للاستدلال اصلا بجواز بصم الايه اليد لو فرد الاصابع لكن نقول هذا اذا استوفى التاويل شروطه فهذا من بيان معنى الكلام فقد دخل في التفسير الذي هو بيان معنى الكلام كما نقول في قول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن ادم مرضت فلم تعدني ان معنى مرضت هو مرض عده عز وجل وان الله لا يمرض ننفي عن الله المرض الذي هو يعني يقع من العباد نقص في حياتهم وعجز في أبدانهم الله منزه أن ذلك جزما وقطعا ويقينا ونقول أن معنى قوله مرض الله مرضت فلم تعودني أن ذلك مرض عبدي وأن هذا من حذف المضاف مرضت أي مرض عبدي فلان وكذا استسقيسك واستطعمتك فنحن ننفي عن الله أنه يطعم وننفي عن الله أنه يسقى من أين ذلك؟ من نفسي ليه؟ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في قوله لا قال قال وكيف اعودك وانت رب العالمين قال مرض عبد فلان فهذا نص واضح في ان معنى مرضته اي مرض اي عبدي فلان وان هذا من باب تكريم العبد ان الله نسب مرضه الي فهو معنى لم يقوم بغيره هذا المضاف الى الله معنى ان يقوم بغير الله عز وجل فلذلك كان هذا ليس اضافه صفه وليس من افعال الله ولا من صفاته انه يمرض هذا تاويل دل عليه الدليل مستعمل في اللغه العرب حذف المضاف دل عليه دليل سلم الدليل من معارض باجماع المسلمين ان الله لا يمرض وهذا دليل كلامنا السنه نفس الحديث يدل على ذلك فهذا في الحقيقه داخل ضمن التاويل الذي هو التفسير فالتئيد هذا الاعتبار صحيح وهو وهو تفسير اللي هو التاويل بالمعنى الاصطلاحي وليس انه خارج عن الآيه بالكليه لا بل الا تضمنته على تفسير ابن عباس وقال وما يعلم تاويله الا الله يعني وما يعلم ايه تفسيره الا الله الراسخون في العلم يبقى لا بد من الايه العطف اللي يه اللي, يه اللي اللي هو بيعطف والراسخون على اسم الله عز وجل الا الله والراسخون في العلم يبقى انا مش بيعطف جمله على جمله يبقى يبقى الايه معناها التفسير ولا اذاه ان الراسخون في العلم لا يعلمون ايه الغيب ولا يعلمون كيفيه صفات الرب سبحانه وتعالى فهذا مما لا يعلمه الا الله فكانوا التفسيرين وجهين لعمله واحده كما يقولون متلازمين التفسير على قراءه الوقف على اسم الله عز وجل وما يعلم تاويله الا الله بس دي ما تحتملش تفسير التاويل على التفسير كلمه التاويل تفسر على ايه الغيب مع ادراك الكيفيه والراسخون في العلم لا يعلمون التاويل لا يعلمون الايه لا يعلمون الغيب وانما يقرون بفهم المعاني ويأكلون علم الغيب الى الله عز وجل الذي منه كما ذكرنا في الاسماء والصفات كيفيه ذات الرب وصفه اسماء وصفاته على التفسير الثاني لكلمه التاويل وما يعلم تفسيره تاويله اي تفسيره الا الله الراسخون في العلم فالراسخون في العلم يعلمون الايه التفسير ولا يرجى ان يفسر كلمه تاويل على ايه الغيب الذي فسر به الايه الاء على قراءه اخرى فهمنا صعبه سهله نعم ها واحنا الزمه احنا قلنا ما قلنا المعيه معيه شعل احنا قلنا المعيه معيه شعل ما قلناش انها فستره تفسر بالعلم لان المعيه اعم من العلم احنا قلنا هي قلنا معيه شعل لم نقل أن المعية من يكبت معه في اللواء ليست تساوي علم قد يعلم وهو غائب الله عزر الله يعلم ذاك من كثير رحمه الله لذلك يقول في الكلام يعني هو معهم بعلمه ولكن وبسمعه وببصره وقدرته وإحاطته أيضا ده كلام ليس فقط العلم لأن العلم صفة من الصفاء والمعية معنى آخر يقتضي معنى زائلا على معنى العلم نحن نفسرها بذلك بس نقول علم وسمع وبصر وقدرة وإحاطة على هذا كذلك ف ان هم قالوا مايه علم علشان ينفوا الظن الفاسد من ان المعيه تقتضي الحلوله الايه او الاتحاد فقالوا مايه علم علشان ما حدش يقول معاهم يبقى يقتضي انه فيهم وانه حل في الارض تعالى الله عن قال لهم كثيرا وعشان ايضا يميز بينه وبين المعيه الاخرى مايه النصره والايه والتائيد هي خاصه ان فهو مع المؤمنين بنصر وتاييد ومعكم اينما كنتم بما هي عامه يبقى معناها العلم والاحاطه والقدره والسمع والبصر والله اعلى اعلم قال تعالى ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارىك الله يبقى الكتاب منزل, منزل من عند الله عز وجل وقال تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به يبقى الكتب كلها انزلت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 اذن الكتاب الكتب التي انزلت من قبله هي مثل القران من عند الله عز وجل ولذا قلنا ان التوراه والانجيل فيهما كلام الله عز وجل لا نعني ما انتشر بين ايدي الناس لان ما بايدي الناس اليوم هو ايه محرف اما الذي انزله الله فهو كلامه عز وجل ومعنى يا ايها الذين امنوا امنوا معنى يتضمن عدة معاني تحقيق الايمان وتكميله لان الايمان قول وعمل واتباع لما أنزل الله عز وجل كذا استمرار عليه لأن الإيمان يتجدد في كل وقت واجبات جديدة على المؤمن فآمنوا واستمروا على الإيمان فيما أنتم مقبرون عليه وازدادوا إيمانا بذلك والله أعلى وعلم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا مفرق بين أحد من رسله الشاهد آمن الرسول بما أنزل إليه وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله والله نزله وجبريل نزل به وجبريل نزله بمعنى نزل به بأمر الله باذنه سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل نزلت اليهود الذين قالوا لو كان الذي ياتيك مثائل لتبعناك ولكن جبريل عدونا من الملائكه فانزل الله قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ومن هنا نفهم معنى انه لقول رسول كريم اي نزل به الرسول الكريم جبريل عليه السلام وتكلم به نقلا تكلم به عن الله عز وجل كما اننا نقول قال الله عز وجل كذا فلو ماذا قلت انا الان تقول تقول قلت قال الله عز وجل كذا فهذا كلامك لكن لا يصح ان ينسب الكلام الى المتكلم الذي يبلغ الا على سبيل البلاغ على سبيل الحكايه ولذلك انه لقول رسول نسب الله عز وجل في القران انه قول رسول كريم جبريل ذي قوات عند العرش مكين ونساه انه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون وهذا على سبيل الاداء البلاغ عن الله عز وجل يوصي يؤدي رساله ربه يوصل رساله ربه يقول قال الله عز وجل وهو المراد نفي ان يكون كلام شياطين او كلاما مختراعا مفترى وليس المقصود ان هذا الكلام من عند محمد او من عند جبريل صلى الله عليه وسلم وانما المقصود انهم تكلموا به باذن الله فجبريل نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله الله الذي أنزل الكتاب الله الذي أنزل إليك الكتاب بالحق الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب قال تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السماوية السابقة وهدى وبشرى للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لينقبل أن تنقضوا ودوها فنردها على أدبارها تنقضها سبحانه وتعالى ويذهب بما فيها من السماء والبصر وغيرها وقال تعالى وإن, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وقال تعالى لكن الراسقون في الإلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فقال الله بن سلام رجل الله تعالى عنهم وامثال الذين راسخون في العلم من اهل الكتاب امنوا بالقران كما امنوا بالتوراة وقال تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فسمى الله عز وجل القران برهانا ونورا المقصود انزلنا اليكم نورا مبين يعني القران والبرهان حجه على سلوك سبيل المحجه الواضحه البيضاء النقيه صراط الله المستقيم دين الله الاسلام فاعظم برهان على صدق النبي عليه الصلاه والسلام هو القران العظيم الذي لا ياتيه الباطل بين يده ولا خلفه المعجزه الباقيه التي تعجز العرب وغيرهم وما تضمنهم من عن الايمان مما لا يوجد فيه كتاب على الاطلاق مما يدل اعظم الدلاله على احقيه هذا الدين وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه اعرضكم به ولا شك ان السنه من الحكمه والقران متضمن لاعظم الحكمه فهذا الكتاب والحكمه الحكمه تضمنها القران ومن ضمن ما تضمنه القران الامر بالسنه فالسنه من الحكمه التي انزلها الله عز وجل ولكن الحكمه التي في القران هو هذا ذكره هذا عطس بيان كما ان الذي قبلها عطس بيان وانزلنا اليكم نورا مبينا لتعدد الصفات فالقران انزل الله به الحكم كما في الحديث رجل آتاه الله الحكم فهو يقضي به ويعلمه للناس وفي روايات اخرى ان آتاه الله القران لان القران فيه اعظم الحكم وقال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه اي شهيدا عليه رقيبا عليه يشهد للكتب السابغ لما فيها الكتب السابقه يشهد لما فيها من الحق ويبين ما نخص منها وما زيد فيها من الباطل مما ليس منها فالقرآن يبين ذلك لأنه مصدق لما بين يديهنا الكتاب ومهيمن عليه شهيد يشهد للحق وينفي الباطل قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل يعني ما نقموا منهم الا ذلك ما كان عندهم ذم او ما كان عندهم جريمه عندهم الا ذلك ما نقموا في الحقيقه الا انهم امنوا لخوف قلوبهم نقموا عليهم الايمان عابوا عليهم الايمان وذلك بكفرهم وضلالهم فان الايمان لا يعاب الا عند الكفره والمنافقين وقال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس اذا القران رساله الله وعلى الرسول البلاغ وليس هذا من عندي محمد صلى الله عليه وسلم ما اختراه محمد صلى الله عليه وسلم من قبلي نفسي هو كلام الله عز وجل هو قاله مبلغا رساله الله وقال تعالى وهذا كتاب انزلناه اليك هذا كتاب انزلناه بارك مصدق الذي بين اديه ولتنذر ام القرى ومن حولها كتاب مبارك كثير الخير خيره لا ينقطع مصدق الذي بين اديه من الكتب السماويه في الدعوه الى التوحيد والايمان وذكر اليوم الاخر وتصديق الرسل ولتنذر ام القرى مكه المكرمه ومن حولها كل الخلق مكه مركز الي وقال تعالى اصغر الله ابترى حكم وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا اي فيه بيان ما تحتدون اليه من الحلال والحرام والامر والنهي والخبر الصدق والعقائد الصحيحه والعبادات السويه والاخلاق والمعاملات الفاضله وحاجه الفرد والامه وكيفيه معامله المسلمين وغيرهم هو الذي انزل اليكم كتابا مفصلا قال تعالى والذين آتينه الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين أي من الشاكين والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على المقصود غيره فإنه صلى الله عليه وسلم لا يكون أبدا من المنترين وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه باركم فاتبعوه واتقوا لعلكم, لعلكم ترحموا وقال تعالى ألفان من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر متعلق بأنزل أي أنزله الله لتنذر به وذكرى للمؤمنين ليتذكر المؤمنون معاني الإيمان ومعرفة لقاء الله عز وجل واليوم الآخر وسائر معاني الإيمان قال عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا سدائكم من دون الله ان كنتم صادقين هذا للتعجيز وعجز العباد جميعا ان ياتوا بسوره من مثل القران الفاظا او معاني لا يقدرون على ان ياتوا مثل هذا الكتاب العظيم ولا بصوره ولا لا ياتوا مثله ولا ياتوا بعشر صور ولا بصوره وقال تعالى واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم انزلت سوره فالصور تنزل ينزلها الله عز وجل تنزل ان الطول يعني قولوا الغنى من المنافقين وقال تعالى: "وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا" ما صله إذا ما أنزلت ما الأولى صله يعني وإذا أنزلت سورة فمنهم من المنافقين من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم ويستبشرون وقال تعالى: "وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا" صرف الله قلوبهم أعوذ بالله وهذا في المنافقين أيضا وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله احتج بهذه الآية وبقوله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الإمام أحمد على أن القرآن من علم الله وهو نص واضح فإذا كان القرآن من علم الله وقال فلا يكون مخلوقا لان من زعم ان القران مخلوق قد زعم ان الله لم يكن له علم حتى خلق علما فهو يزعم ان الله كان جاهلا تعالى الله من قوله علوا كبيرا ومن هنا احتج على تكفير من قال بخلق القران وقال تعالى الام ر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحكيم صراط العزيز الحميد هو النور لان فيه ابصار حقائق هذا الوجود وابصار امور الغيب التي علمنا الله عز وجل ان نؤمن بها معرفه الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان نزن الامور بموازين الشرع لا بشهوات الدنيا ورغباتها نسال الله ان يجعلنا نورا وهدانا الصراط المستقيم كل هذا الصف وهذا في الكتب المدرسيه على سنوات التي فيها يعني ايات القران وأي كتاب فيها آية القرآن يعني لا يلوز إهانتها بحمل الأحوال والصحيح أنها تحرق ودخن الرماد أو أنها تدخن كما هي الله أعلى وعلم تمزقها إلى حروف مقطعة ببعض المكينات ثم تدخن بعد ذلك أو تحرق فهذا يمكن أن يقول هناك من يقول بأن من يدخن هو القبور معذور حتى بعد إقامة الحج عليه لأنني لست من أهل العلم عنده أن هناك مشايخ يتبعهم الله ليس هذا بمعتبر هذا الكلام غير صحيح لا يلزم أن يكون العالم هدول أنا لست من أهل العلم إذا قلت لن أهل العلم على السائر يعني ليس يلزم أن يكون عند الطالب من أهل العلم لكن عند أقصد الذي يقع في الشرك لا يلزم ان يكون عندهم المهم ان يقيم عليه الحجه ان تصل له تبلغه الحجه من ايات الله سبحانه وتعالى موثوق <تصفيق> الايمان هو ال... هو اصل الايمان والايمان المطلق والايمان الكامل الواجب ما المراد بقوله حقيقه كلام الله او بالحقيقه ان نقص انه كلام الله حقا ليس حكايه ولا عباره ونقول ان الله تكلم حقيقه لنفي ان هذه الكلمات ما مجرد تدل على كلام الله وليس هي كلام الله يبقى زي الحديث القدسي الحديث القدسي يدل على ان الله تكلم بهذا المعنى يدل لك دلوقتي بالمعنى ايه الفرق بين القران والحديث القدسي الرسول سبحانه يقول, يقول يقول الله عز وجل كذا ده يدل دلوقتي بالمعنى فده مش تجد الفاظ الاحاديث القدسيه فيها ايه اختلاف زي ما مسائل الحديث تذكر هذه الجزء الدرعو العربية أنا لنجذن أن الله تكلم بهذا المعنى لكننا نجذن أنεί kabbalah t unlikely ما نجذن انى الله تكلم بهذا الالفاظ العربية يمكن إن كان ذلك من الكتب السابقة مأخوذ مترجم إلى العربية فلا نجذن أنى هذه الفاظ هي ايه هي الفاظ التي تكلم الله عز الليل بها لكن قوان هذه الكلمات الحروف باعينة هذه الفاظ تكلم الله عز الليل بها فذا معنى حقيقة انما نقول حقيقه الصفات يعني كيفيتها دي مجهوله نقول حقيقه الذات والصفات يعني كيفيتها تبقى مجهوله عشان ممكن تذكر في سياق ثاني فنقول هذا حقيقه كلام الله او حقيقه علم الله وحقيقه كذا يعني كيفيه ذلك لا, لا ايه لا نعلمها سؤال ما مش فاهمه بتاع المشكل هل يمكن تفويض المعنى المشكل الى الله المشكل على انسان لا يعلم معناه ما يعلم معناه فهذا يجب عليه أن يفوض إلى الله لكن أن يقول أن أحد أن أحد من الناس لا يعلمه فهذا لا يبهره أنا لا أعلم هذه المسألة هل يلزم لأنني لم أعلمها أن أقول أن كل الخلق لا يعلمونها لو قال ذلك وقصد أن الخلق لا سبيل لهم إلى معرفة معنى كلام الله عز وجل فهذا باطل أما انه يجب رد المشكله الى فاده هو الواجب على كل احد اذا لم يعلم شيئا ان يقول الله اعلم سبحانه وتعالى ولكن لا ينفي علم ذلك عن احد العلم الم... الذي لا يعلمه الناس جميعا واجب ان نرد علمه الى الله عز وجل ولا ننفي عنه كل احد هو كما ذكرنا علم الكيفيه وهو تفصيل المعنى التفصيلي ليس المعنى الاجمالي يعني ايه البدء من كيفية وبنائم المعنى زي ما قلنا في لحم طير فاهمين المعنى مش فاهمين ايه الكيفية الكيفية دي عايزة رؤية وشهود وذوق ونحو ذلك ام اعرف ايه لحم طير ولا شك اننا لا ندري هذا التفصيل نما ندري معنى ايه اجماليا فمما يجب رده ايه الله ونفي علمه عن كل البشر كيفية الغيب من ضمن ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى في بعض سئلة ويجيب عنها وقد محل في اجتماع بعض مشايخ الازهر وبعض المساره القول بانه لا خلاف بين المعاني الموجوده بالانجيل والقران وان من هنا, من هنا وايه من هنا وايه من هنا ولا شك ان من التوراه والانجيل ما هو ايه ما هو حق يوافق القران القران مهيمن عليها ولكن نجزم ونقطع ونوقن بان هناك فيها ما هو ايه باطل جزما نقول ان هذه المعاني باطله بالنسبه للنقص الى الله والمرض والجهل والعجز والعجز لله وانه يغلب فانه يندم وانه يمرض وانه يتعب ولا اعوذ بالله من الكفر الذي لا شك فيه وانه يموت وانه يبصق عليه وانه صلب ولا اعوذ بالله كيف نقول بعد ذلك عندهم ان ان المسيح قد صلب ونقول ان الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه اذا احد يقول الكلام ده يا مري دول اصر اهل ضلال ولا اعوذ بالله لا دي بيقول مفيش اختلاف بين بين ان اليهود المصريين اللي على همهم عليه يبو كفره لانه يعبدون المسيح واليهود ويعبدون بعضهم يعبدون زيرا ابن الله وبعضهم يعبد الاحبار والرهبان وهم يعتقدون في الله از صفات النقص كيف تقول بعد ذلك ان اننا لا فرق بيننا وبينهم هل كل من ادخل جنان الله تعالى جزما ويقينا كل من ادخل جنان الله خلاصه حزب البعث انه يريد استبدال الدين الاسلامي ب البعث العربي بنعنى إقامة العروبة بدلا كتكون هي الدين بدلا من الإسلام أو المعتقد وجمع الناس حول العروبة نشير عفلك مؤسسه بقية آل نوسى وآل هارون الله عز وجل أعلم يا آثار تركوها في قيل فيها رباد الألواح وقيل عبير ذلك الملائكة تسمع من كلام الله عز وجل ما شاء سبحانه وتعالى أن يسمعهم صوت العباد صوت العباد إذا قرأوا القرآن صوتهم ولسانهم وشفتهم مخلوقة وكلام الله غير مخلوق اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج كرباتهم